وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي أحكوب وجعله رب رضيا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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج ولا قومه من المحراب فأوَحى إلَيْهِم أن سبِحوا بكرته وغشية يَأْحِيَ خُذِ الْقِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّةً وَقَنَّا نَمِلَّ ذُنَّ وَزَكَّه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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسس لي بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل. ولنا جعله آية للناس ورحمة منّا وكان أمره مقضية فحملت فانبذت به مكان قصية فأجاه أهل المخاب إلى جذع نخلة قالت يا ليثني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلا ذاها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إليك بِجِذْعِ النخلة تُسَاقِطُ عليك رطبا جنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ ذرت لرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فرييا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 وَبَرَّ والدتي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلًا حَقًّا الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ خضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نحن نَرِثُ الارضَ ومَن عليها وإلينا يُرجَعون واذْكُر فِي الكِتابِ إبراهيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إذ قالَ لأبيهِ يا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 إنه كان بي حفيا وأغتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَبَى نَارُهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَنِ ٱلْيَهُودِ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا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 وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَتَبِينَا إِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُ الرَّحْمَنِ خَرُوسُ جَدَوْ وَبُكِيَ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 أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشر عنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن منهم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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذعوا الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا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 منه وتنشف الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا